وَلَقدَ آتَن موسكتاب وَوقََن بِ بعض بوسُ وَلَقدَ آتَنهُوس الكت ووقَتن ب غ بوسُ وَآتَن عسَابِن انزلوا موى يمندات وانيدنا بروح القدس اف كلما جاء رسول بما لا تهوا ان فوتكم <تكتبع> استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون اف كلما جاء بما لا تهوى أنفسه استسبرتم تفريق كذلتم وفريق تفتلون